كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفه امره بقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله جل مجده في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قلنا للملائكة اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى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 والعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقص آمين اللهم آمين إخواني في الله وأخواتي يكثر ان يامر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وأولياءه الصالحين بالاكثار من ذكره لا بمجرد ذكره وانما بالاكثار من ذكره اذكروا الله ذكرا كثيرا ذاكرين الله كثيرا والذاكرات كما قلنا في الخطبه السابقه في مقابل المنافقين الذين لا يذكرون الله الا قليلا هذا وصفهم وهذه حالهم ايها الاخوه لا ينبعثون في ذكر الله سبحانه وتعالى لان النفاق غلف قلوبهم غلب على ارواحهم ونفوسهم والعياذ بالله فليس يستروحون الى ذكر الله فليس يستروحون الى ذكر الله بخلاف اولياء الله سبحانه وتعالى ينبعثون الى الذكر وفيه تلقائيا كالنفس هذه صفة أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أهل الجنة يلهمون التسبيح والتقديس أيها الاخوه كما نلهم النفس واولياء الله في الدنيا هكذا يلهمون التسبيح والتهليل والتحميد والتقديس كما يلهمون النفس كما يلهمون النفس أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بطريق مكة بطريق مكة فقال هذا جمدان يشير إلى جبل معروف بمكة هذا اسمه هذا جمدان سيروا سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون سبق المفردون إذن هؤلاء اخواني وأخواتي هم المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون أعلى درجة أعلى درجة تتاح أيها الإخوة لمؤمن صالح أن يكون من المقربين بإزاء الأبرار, بإزاء الأبرار في جنات النعيم أما هؤلاء فهم المقربون والمقربون هم السابقون أيها الإخوة على ما ذكر الحق سبحانه وتعالى فلة من الأولين وقليل من الآخرين السلف الصالح أيها الإخوة كانوا ثله أما في الأخلاف فهم قليل اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل من أخص خصائص هؤلاء وأظهر أوصافهم أنهم لهجون بذكر الله تبارك وتعالى لا نتحدث عن دروش انتبهوا ولا نتحدث عن مصطلحات نتحدث عن قرآن وسنة نتحدث عن كتاب الله فينبغي المرء أن يراقب نفسه وفكره وظنه وتعليقه بعض الناس يتهوك والعياذ بالله بل يتهور يقول ما هذا حديث دروشه انت تصف كلام الله تبارك وتعالى المتواتر العزيز الاقطع وفي مواضع كثيره بانه دروشه انت على خطر عظيم دون ان تدري لان القلب والعياذ بالله لا يبصر قلب اعمى ماخوذ بالدنيا وشهواتها وملذاتها لا يستريح ولا يستروح الى هذه الامور وهي جوهر الدين ولبه ايها الإخوة من جوهره ولبه وحقيقته روحه قال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قال يا رسول الله وما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والحديث في مسلم الذاكرون الله كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة قال هؤلاء هم المقربون هؤلاء هم السابقون هذا الحديث أخرجه أبو عيسى الترمذي رضوان الله تعالى عليه وفي آخره قيل يا رسول الله وما المفردون قال المستهترون بذكر الله والمستهتر بالشيء ايها الاخوه هو المأخوذ به لا يبالي العذل والملام لا يبالي العذل والملام مهما عذلته مهما لمته لا يلتفت إليه كالمحب الواله كالمحب الواله المحب الواله لا يلتفت الى عتب الناس وملامهم آه. ماذا يقال فيه لا يلتفت لانهم اخوذ بحبه ووله لمعشوقه كذلكم حبيب الله تبارك وتعالى اللهم اجعلنا من احبابك واودائك وخلصانك برحمتك ومنك هؤلاء مستهترون بذكر الله لا يبالون ما قال الناس فيهم دراويش صوفيه مساكين مجاذيب مهابيل مجانين لا يهمهم المهم انهم مستهترون بذكر الله لا ينقطعون عن ذكره لا اله الا هو قال المستهترون بذكر الله تبارك وتعالى ياتون يوم القيامه خفافا قد وضع الذكر عنهم اثقالهم الله اكبر ياتون يوم القيامه خفافا ليس لهم اوزار كثيره يحملونها على ظهورهم لماذا لان الذكر اذاب خطيئاتهم الذكر وضع عنهم أوزارهم ويمكن أن يفسر أيها الإخوة هذا القول الكريم النبي المصطفى صلوات ربه وتسليماته عليه قد وضع الذكر عنهم أوزارهم أيها الإخوة على نحوين نحو قريب بمعنى أنه كفر عنهم سيئاتهم ونحو أعمق وأبعد بمعنى أنه محق الشهوات أيها الإخوة والنزوع إلى الباطل في نفوسهم فلم يكن لهم أثقال أصلا هذا باب من أبواب البلغة دقيق جدا كقول الشعر على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا والأصل أنه لا منار له ليهتدى به وكقول بعض في قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قيلهم أهل الصفة والمعنى لا تجاره لهم أصلا ولا بيع ليلهيهم عن ذكر الله هذا المعنى هذا المعنى هذا الشيء أيها إخوة من في الحقيقة من في الحقيقة والظاهر إثباته ضرب عميق من ضروب البيان العربي يمكن أن يفسر الحديث المصطفوي الكريم على هذا النحو إن شاء الله تبارك وتعالى وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري مالك بن سنار رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أذكر الله تعالى حتى يقال مجنون النبي قال هذا حتى يظن الناس انك مجنون ولذلك كان ابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب التابعي الجليل والولي الصالح المؤيد ايها الاخوه بالكرامات الباهره وشهد له الصحابه انفسهم ولقب بريحانه اهل الشام بريحانه أهل الشام كان يذكر الله دوما وعلى كل انحاءه وفي كل احواله حتى مع الصبيان إذا جاز مع الصبيان يأخذ في ذكر الله تبارك وتعالى فقال احدهم ما به أبه جنون أبه جنون فقال له يا ابن أخي ليس بالجنون ليس بالجنون ولكن أذكر الله حتى يقال مجنون النبي قال هذا كان عبد الله بن ثوب أو مسلم الخولاني قدس الله سره الكريم له سبحة كان يسمونها التسبيح المسبحة تسبيح موجود وعبد الله بن ثوب متوفى سنة وستين للهجرة وهذا يرد على من قال لم تعرف المسبح إلا في القرن الثاني الهجري غير صحيح عرفت في القرن الأول وابو مصطف الخولاني كان يتخذها كان يتخذها كان له مسبحه تسبيح أيها الاخوه يضعها كذا في يده وربما في ذراعه ويسبح بها كانت كبيرة يسبح فغلبته عينه ذات ليلة فنام فالتفت المسبحه على يده وجعلت تدور وتسبح تقول سبحان منبت النبات سبحان دائم الثبات فاستيقظ واذا بها تسبح قال يا ام مسلم هلم وهلم يستوي فيه الذكر والانثى والاثنان والجماعه والمفرد ولك ايه ان توافق إيه من تخاطب فتقول هلم هلمي هلم يا الى اخره هلم, هلم هلمنا فان قلت هلم والقائلون لاخوانهم هلم الينا مش هلم هلم يجوز فقال يا أم مسلم هلم فانظري إلى أعجب الأعاجيب هلم يا أم مسلم فانظري إلى أعجب الأعاجيب أي قضها من نومها فجاءت وإذا بالسبحة التفت على ذراعه تدور تسبح الله ذي الجلال سبحان منبت النبات سبحان دائم الثبات قالت الله أكبر فلما جلست أم مسلم سكنت السبحة شيء عجيب أحد أخواننا نحن كنا في رحله بروكسل يعرف الاخوه الذين كانوا معنا وله جد كان من كبار الصالحين وله مسبحه الفيه تعلق في الحائط ايها الاخوه كانت ربما جعلت تدور تسبح وحدها وهذا ثابت عنه الشيخ القطب عبد القادر الجيلاني قدس الله سره كان له سبحه ايها الاخوه تسبح وحدها الشيخ عبد الوهاب الشعراني يذكر عن شيخه الشيخ احمد الكعكي رضي الله تعالى عنه وارضاه رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كان له مسبحة من ألف حبة كبيرة آه. يعلقونها كذا في السقف ويديرونها يسبحون بها لهم أوقات معينة يستخدمها الليل ويجعلون يسبحون إلى السحار حتى ينفجر الفجر ويطلع عموده هكذا أوراد لا ينامون كأهل الغفلات وأهل الذات وأهل التعليقات آه. كلام دروشه كلام صوفية بهمش سوف نرى يوم القيامة من الذي يفرح من الذي يحزن آه. تفكروا في كتاب الله قبل ان تعلقوا اقول لهؤلاء آه. يقول كان له مسبحه من ألف حبه كبيره يضبط بها اوراده في الليل والنهار فجاء احدهم احد الفقراء من الصوفيه فسرق منها سبع حبات لا ندري لماذا لا ندري سرق منها سبع حبات ولم يفطر له الشيخ رضي الله تعالى عن الشيخ احمد الكعكي شيخ الامام عبد الوهاب الشعراني رضوان الله عليه لم يفطن لذلك فعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عرض الشيخ أحمد الكعكي قال له يا أحمد لك كذا وكذا يوما تصلي بعدد ناقص كان يضبط به الصلوات على رسول الله والنبي لاحظ هذا قال, قال أنت تصلي علي بعدد ناقص يعني خمسة آلاف خمسة في سبعة ناقص خمسة وثلاثين يعني مسروخ من سبع حبات فاستيقض الرجل فعدها فإذا بها ناقص فعلا كما أخبر الرسول وصدق رسول الله من رأاني في المنام فقد رآني حقا فذهب إلى ذلك الفقير أخبر الرسول عنه قال هو الذي سرقها الفقير فلان الفلاني قالوا يا فلان الرسول أخبر أنك فعلت قال صدق رسول الله وأخرج إليه الحبات السبع الناقصة آية من آيات الله الإمام الحافظ والمؤرخ والفقيه الكبير عماد الدين ابن كثير صاحب التفسير صاحب التاريخ البداية والنهاية حين ترجم رحمة الله تعالى عليه للرجل الصالح والعالم العامل عبد الله اليونيني قدس الله سره قال وصلى بالناس يذكر وفاته وصلى بالناس صلاة الصبح إماما ومسبحته في يده ومسبحته في يده فتوفي جالسا وهو يسبح فما سقط وما سقطت السبحة من يده ظلت كذا في يده فرأى الناس عجبا كراما لرجل ميت لم تسقط من يده ولم يسقط هو وهو جالس يسبح والرجاء أن الله يبعثه مسبحا إن شاء الله تعالى لأن المرء يبعث على ما مات عليه واحد يموت في خمارة واحد يموت في فاحشة واحد يموت في مجلس غيبة أه؟ واحد يموت ناعما ايها الاخوه كاسدا باطلا لا عبادة لذكر واحد يموت الله اكبر بعد صلاه الفجر جماعه يسبح ومسبحته في يده رضي الله عنه فاخبر الملك الامجد ملك بعلبك كان ملك المنطقه أه؟ فجاء بنفسه ليرى هذه الايه من ايات الله يقول الحافظ ابن كثير ايه من آيات الله أه؟ قال فلما راه قال لو جعلنا عليه بنيانا كما هو فيأتي الناس فيرون آية من آيات الله كرام كرامة كرامة الصالحين فقال له العلماء ليس هذا من السنة ليس هذا من السنة ابن كثير ذكر هذا طبعا الان سيستغرب بعض الذين يتعجلون ويقطعون على الناس سبل الخير مسبحة بدعة بدعة سيئة ليست من الدين شعار الدراويش وكذا كان العلماء الكبار لم يكونوا يعرفون هذا كان الله لا يعرف هذا يكرم عباده الصالحين سنعود الى الموضوع بمزيد تفصيل ان شاء الله بما يناسب المقام العاجل هكذا الامام اليافعي رحمه الله تعالى عليه المتوفى سنه أربعين وسبعمائة للهجره في كتابه التوشيح والتطريز في فضل ذكر الله وتلاوه كتابه العزيز قال اخبرني من اثق به من هو زوج المراه كما سيأتي في آخر الحكاية شيء عجيب قصه في زمن الإمام اليافعي اليمني رضوان الله عليه قال أخبرني من أثق به عن امرأة صالحة ويزوج الذي أخبره أنها رأت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في المنام فأقارت معه الحديث لذ لها الحديث وشاقها لذ لها الحديث وشاقها مع رسول الله ولا اذ ولا أطيب ولا أشرف ولا أكرم ثم قالت له يا رسول الله ما أشتهي أن أفارقك لا أحب أن أفارقك أحب أن أبخى معك أبدا هكذا فمد يده الشمال اليسرى الشريف عليه الصلاة والسلام السلام فأخذ شيئا من تراب جدار القبلة جدار كان في القبلة فأخذ منه ثم بحث بيمناه الشريفه الأرض فنبع الماء من بين أصابعه رؤيا عجيبة هذا هو رسول الله وهذه الرؤيا حق بحث بيمناه الشريف في الأرض فنبع الماء من بين أصابعه فأخذ وعجن التراب الذي فيه يسراه صلوات ربي وتسليمه عليه ثم أخذ السبحة التي كانت مع المرأة أو السبحة المسبحة التصبيح التي كانت مع المرأة أخذها وطينها بهذا الطين طين السبحة ثم وضع السبحة على جسده الشريف طرفا على صدره والآخر على وجهه ورأسه الشريف ثم دفعها إليها وقال لها إن أردت أن لا تفارقيني في الدنيا والآخرة فلا تفارقي هذه السبحة ذكر للنهار ذكر فأخذتها يقول الراوي وهو زوجها فاستيقظت عليها الطين مطينه الله أكبر هل تظنون أنثال هؤلاء الصالحين والصالحات يحتاجون إلى براهين زائدة على وجود الله وكرم الله وصدق الله وصدق رسول الله في كل ما أخبر عن الله لا والله هذا هو الإيمان هذا هو الإيمان قال الإمام اليافعي قدس الله سره الكريم قالوا أخبرني زوجها أن الطين لا يزال إلى الساعة إلى الآن قال انشئ تأتي وترى هذا الطين هذا يذكرني بالقصة التي ذكرها شيخ الإسلام بل مجدد الإسلام أيها الإخوة في دورته في القرن الثالث عشر الهجري أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي قدس الله سره إمام الإسلام في وقته وشيخ مشايخ الهنود الرجل العارف العالم الفقيه المحدث الذي أحيى الله به سنة الإسناد في ديار الهند الآن لا يوجد محدث أو حافظ في الهند إلا وهو يعود إلى شاه ولي الله الدهنوي في سنده إمام عجب كان لو كتاب مشهور تعرفونه حجة الله البالغة والمسوى شرح الموطة والدر الثمين في مبشرات النبي الأمين ذكر في دره الثمين وإنه لدر ثمين أيها الإخوة ذكر أن والده يوم كان غلاما اعتل فأشفى على الموت فسنح له النبي المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه في المنام فقال له يا غلام ما تشتكي قال ما ترى يا رسول الله أنا وجع مر بي الألم فقال لا بأس عليك يا بني بعد أن أضع يدي هذه على رأسك لا بأس يزول البأس قال ووضع يده الشريف على رأسه في المنام ثم أعطاه شعرتين من شعور لحيته الشريفه المكرمة وقال وخذ هاتين بركة لك ولذريتك فقام الغلام ليس به شيء كأنه لم يكن وجعا أيها الإخوة وفتح يمينه فإذا بها الشعرتان قال شيخ الإسلام ومجدد الإسلام شاه ولي الله الدهله ويقدس الله سره أما إحداهما فأعطانيها حين تزوج وأتى إياه الشيخ أحمد أعطانيها فهي عندي إلى اليوم يا لها من كرامة ويا لها من شعرة لا تثمن بكنوز الدنيا والله وأما الأخرى فلا أدري ما فعل بها آيات من آيات الله، وصدق رسول الله، مراني في المنام، فقد راني حقا مش رؤيا وأشياء في المخ والدماغ وتهويل، رؤيا حق كيف الله أعلم؟ كيف يحصل هذا؟ لا ندري، العقل محدود، والذهن مكدود، لكن هذا حق، كله حق بإذن الله، لا إله إلا هو، هكذا أيها الإخوة، هكذا. إذن أيها الاخوه ذكر الله كثيرا ذكر الله كثيرا عصمة ونجاح وفلاح ونجاح وجمال وأذواق وأحوال في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى قال الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال عليه الصلاة والسلام السلام رأيت ليلة عرج بي ليلة المعراج رأيت ليلة عرج بي رجلا مغيبا في نور العرش الله أكبر معخوذ موضوع في نور عرش الرحمن مغيب في النور تفت النبي ما هذا الرجل هذا له مقام عظيم فقلت من هذا أنبي هو فقيل لي لا قلت اشهيد هو قيل لا قلت أملك هو من الملائكة قالوا لا قلت فمن ذا قالوا رجل كان في الدنيا من اهل الدنيا لسانه رطب من ذكر الله ذكر 24 ساعة ذكر ما في يالنهار ذكر في كل وقت الفراغ ذكر, ذكر ذكر ذكر رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذكر الله تبارك وتعالى وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه ومعنى لم يستسب لوالديه أي لم يأتي ما يحمل غيره على سب والديه يعني بعض الناس يعتم الفواحش والبوائق واذيه الخلق ما يحملهم على أن يسبوه يسب من ولده وكذا لك ولمن ولدك وبعض الناس أيها الإخوة يحمل الناس حملا بلطفه وخيريته وكرمه وصلاحه وحسن اتيه على أن يقول رحم الله صلبا ان حذر منه ورحم من حمله اليس كذلك اللهم اجعلنا منه هذا هو لذلك صفات ثلاث لسانه رطب من ذكر الله قلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه لم يكن سببا في سبهما لم يكن سببا في سبهما هكذا روى الترمذي وابن ماجه رضي الله تعالى عنهما أن رجلا اتى النبي عليه الصلاة والسلام السلام فقال يا رسول الله قد كثرت علي شعب الدين أو قال شعب الإسلام أشياء كثيرة قال فراغض نوافل محاب كثير قال هذه أشياء كثيرة ويبدو أنه كان رجلا مشغول بمرمة معاشه أيها الإخوة ليس عنده وقت فائض وقت زائد فمرني بعمل أتشبث به لا أستطيع أن احصي هذه الأعمال كلها كما أخر جمالك في الموطة قال عليه الصلاة وأفضوا السلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة استقيموا ولن تحصوا لا تستطيع إحصاء كل الأعمال بمعنى المداومة والمحافظة عليها مش عدها انتبهوا لذلك استفاد من هذا الحديث في فهم الحديث المخرج في الصحيحين أصله إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها مش من عدها يعني كتبها في ورقة لا أحصاها كذا كإحصاء الأعمال العمل بمقتضياتها والتخلّق أيها الإخوة أه بما يلزم التخلق به منها على النحو اللائق بالعبودية بإذاء الروبوبيا. هذا معنى الإحصاء. مش كتبها في ورقة علق بالسيارة دخل الجنة. لا هذا كلام فارغ. هذا فان صبياني فان عامي عاطل كاسد باطل. استقيموا ولن تحصروا. هذا هو. فالرجل لا يستطيع أن يحصي الأعمال. فمرني بعمل أتشبث به يا رسول الله. انظروا إلى من اوتي جوامع الكلم انظروا إلى خير معلم ومزك ومرب قال عليه الصلاة والسلام: السلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عندك وصية هو. لم يقل له بين الحج والعمرة أكثر من نافلة الصلاة ابدا قال لا حتى لو قال له أكثر من تلاوة القرآن الناس لا يستطيعون هذا وصعب والقرآن يريد طهاره وبعضهم لا يحفظه يردعه صحفا يقرا منها يكون نائما يكون منتجعا يكون على غير طهاره محدثا حدثا اصغر او حدثا اكبر يكون في سفينه يكون على ظهر دبته يكون يمشي يكون يستمع لأحد الناس لا تتيسر قراءه القران معناه افضل الذكر باطلاق أفضل الذكر بإطلاق تلاوه الكتاب العزيز لكن لا تتيسر اما ذكر الله كذا باللسان ويواطئ القلب وهو الافضل ايها الاخوه فهذا ييسر حتى للمحدث حدثا اكبر يجوز له بإجماع العلماء وتذكر في كل الأحوال في كل الأحوال تصلخض النوم تذكر هكذا تكون مع الناس يتكلمون وانت تسكت تذكر تماما في الموصلات العامة والخاصة تأخذ سيارتك تركب في طائرة في سفينة على دب تذكر وهكذا في الحديث الصحيح قالت عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها تصف حاله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قالت كان ذاكرا لله على كل أنحائه في كل الأحوال النبي دائما قد يذكر لا يتوقف النبي كان لا يتوقف عن ذكر الله باستمرار يذكر الله تبارك وتعالى هكذا إذن هذه السنة يتحدثون عن السنة هذه السنة الحقيقية جماع أعمال الخير الجماعها هذا جماع أعمال الخير لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله في الوقت الباقي من الخطبه ساعرض مساله يا الشيطان ملعون لعنه الله تعالى عليه وانا متاكد خطبك هذه لا جرم تكون ثقيله جدا جدا جدا الى انقطاع النفس عليه لانها ستلهم بعض الناس وتحفز همتهم على ان يبداوا في ذكر الله وهذا الشيء لا يريده الشيطان هذا يجننه من اعظم العبادات من اعظم الاعمال على الاطلاق ايها الاخوه فماذا يفعل؟ يأتي لك لكي يقول لك ويوسر لك هذا اذكر الله لا بأس لا نستطيع أن نكذب القرآن والسنة اذكر الله وسير الصالحين من الصحابة والتابعين وإلى اليوم هذا ديدن الصالحين وشعارهم ذكر الله ولكن احذر البدع المسبحة بدعة إياك والمسبحة كما يفعل البسنويون والأتراك والأندنسيون والماليزيون والشيشانيون كل هؤلاء العاجم والفرس لا لا لا نحن عرب نفهم الدين أحسن ما شاء الله على العرب فإياك والبدع المسبحة بدعة تقتنع بهذا وتذكر الله يوما يومين ثلاثه أسبوع ثم تعود إلى ما كنت فيه بخلاف ما لو اتخذت مسبحة لك طهرتها بالدموع وزكيتها بالخشوع وأوترتها بالخضوع وطيبتها بالمسك والعنبر أه؟ وجعلتها معك في ليلك ونهارك وحلك وترحالك وإقامتك وقرارك وذكرت الله فيها دائماً تغلب الشيطان بإذن الله تعالى يقول لك الرياء احذر الرياء طيب نحن نصلي الآن رياء ونصلي الجمعة والجماعات رياء هذا ذكر الله سنذكر حتى لو دخلنا شيء من رياء في البداية الذكر سيحرق هذه الأشياء بإذن الله في النهاية بإذن الله وإلى نترك استلوات نترك الجماعة لأن فيها رياء نترك الجمعة فيها رياء نترك خطابة والعلم فيه رياء ليس هكذا؟ عمل عملا ايها الاخوه لأجل الناس تلمحا للناس لفتا لانظار الناس والعياذ بالله فهذا مشرك هذا مشرك او مرائم بالأحرى يرائي الناس بعمله ومن تركه لأجل الناس فهذا مشرك قال الفضيل بن عياض، من عمل لأجل الناس فهو مرائن ومن تركه لأجل الناس لا يحب ان يذكر من منأجل الناس حتى لا يقال انه مرائن فهو مشرك والنجاء أن يعافيك الله منهما لا شرك ولا رياء إذا اجعل معك مسبحتك ولا تخجل احملها كذا باستمرار آه. إذا تحدث تسكت المسبحة إذا استمعت وأخوك يتحدث تذكر شيء جميل جدا جدا هل تظنون إنسانا يدمن على التسبيح والذكر بهذه الطريقة يعصي الله بسهولة بعد ذلك يخجل من نفسه يخجل من مسبحته يخجل حتى من إخواني فضلا عن ربه أنت الآن تذكر الله وبعد دقيق سبحان, سبحان الله إفلان الكذا كذا كذا ما ما ينفعش والقلب لا يريد لا يستريح واللسان لا لا يطوع بإذن الله تبارك وتعالى تصبح عبدا ذاكر منورا طيبا لا يصدر منك إلا كل طيب بإذن الله تبارك وتعالى وهذا له أصل في السنة أصيل له أصل في السنة أصيل ولذلك قال الحافظ الصيوطي حافظ الإسلام يوفى سنة تسعة وتسعمائة أو إحدى للهجرة رضوان الله عليه له جزء لطيف في زهاء اربع صحائف أسماه المنحه في السبحة جزء عن السبحة هل هي سنة أو بدعة؟ قال هذه من أفضل الأعمال من أفضل الأعمال ولم يؤثر قال هكذا السيوطي عن أحد من السلف أو الخلف أنه عدها بدعة سيئه بدعة شيء طيب جدا شيخ مشائخ المسلمين محي الدين النووي قدس الله سره الكريم في كتابه تهذيب الأسماء واللغات ادخلوا كتاب في ثلاث مجلدات تحت مدد سبحة آه. ثم يتحدث عن السبحة قال وهي معروفة أو معروف اللفظ آه. آه. يتخذوها الصالحون شعار الصالحين معروف دائماً. شعار الصالحين هذه السبحة من الصحابة والصحابيات فمن دونهم وبعدهم تابعيين وتابعيات أيها الاخوه إلى اليوم شعار الصالحين في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين صفية بنت حيي بن اخطب دخل عليها وبين يديها نوى نوى العجم تبع التمر فقال ما هذا يا بنت حيي قالت يا رسول الله أربعة ألاف حصاء أو نواء أربعة ألاف تسبح من أربعة ألاف لكن غير منظومة لم يكونوا يعرفون أي النظام هذا لكن مفرق نوى مفرقة أمامها تضعه في طست في دلو في كيس وتسبح واحدة واحدة فتعرف أنها سبحت أربعة آلاف مرة شيء جميل تفجع نفسها ورد لا تريد أن ينقص عن هذا زيد ممكن نزيد لكن ما ينقص عن أربعة آلاف مثلا تسبح بها تريد أضبط تسبيحاتي بها أعرف كم سبحت فقال لها عليه الصلاة وأفضر السلام لقد قلت قمت على رأسك ما عدل بما قلتي أو كما قال قال أنا في الفقه هذا البسيط جدا قل شيئا عدل إيه؟ بما قلتي قالت فقلت علمني يا رسول الله كيف طيب يعني أنا أربعة آلاف ربما أخذت منها إيه؟ ساعتين أو ثلاث ساعات كنت الآن في نصف دقيقة يعلمها الجوامع جوامع الأذكار قال قولي يا صفيه سبحان الله أو سبحان الله وبحمده عدد ما خلق من شيء هاي كلمة واحد عدد ما ويكتب لك هكذا طب كم خلق الله من أشياء كم بليون بليون بليون بليون كل حبة رمل هذا أي شيء خلقه الله كل حبة رمل فيها ملايين الذرات كل ذرة فيها كذا من الإلكترونات بروتونات كل أشياء هذه ومعدود عند الله أحسى كل شيء عدد لا إله إلا كل شيء محصن أو محصي عند الله تبارك وتعالى هذا العدد يكتب لك اي انك سبحت به الله أكبر لا ينتهي الأمر لا ياتينا متنطع صارف لنا عن ذكر لا يقول خلاص إذن بلا تسبيح بلا حسب بلا نوى قلوا هكذا لا نحن سنقول أربعة آلاف مرة كما قال الرسول سبحان الله وبحمد عدد ما خلق الله من شيء سبحان الله وبحمده وانظر عاد كم يكتب لك يا حبيب يا أخي كم يكتب لك بلايين بلايين بلايين لا يعلم ذلك إلا الله لذلك هذا الذكر يثق الموازين بعض العلماء زعم أن قوله لها ما هذا استنكار هذا كذب على رسول الله استنكار أين راحت الاستنكار هو علمها صيغة تضاعف أجورها ولم يقل لها هذا الذي تفعلين زيادة في شرعي يستحق الذم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بإجماع الأصوليين وليس لرسول الله أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة لو كان فيما أتته أم المؤمنين صفيه رضوان عليها أه؟ لو كان فيما أتته شيء من بدعة أو ما يستحق أيها الإخوة المذمة لنبهها على ذلك اليس كذلك؟ لأنه لكنه علمها الجوامع وكأنه يقول لها داومي على ما أنت فيه ولكن بالجوامع يعني لا تقول سبحان الله وبحمد سبحان لا قل سبحان الله وبحمد عدد ما خلق من شيء يضاعف أجرك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى هي. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره والحاكم كذا وأخرج أهل السنن الأربعة أبو دؤود الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وعذن ابن حبان أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة جالسة قاعدة وبين يديها نوى أو حصى كومها كذا تذكر بها الله تبارك وتعالى تذكر بها الله تبارك وتعالى فسألها النبي فأخبرت أنها تذكر الله تسبحه تهلله تقدسه بهذه الحصيات أو بهذا النوى فقال افلا أدلك أدلكي على ما هو افضل وايسر طريق اسهل فقر بلى يا رسول الله نفس الشيء الجوامع كما علم صفيه قال قولي سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء سبحان الله عدد ما خلق الله في الارض سبحان الله عدد ما خلق الله بين ذلك اي بين السماء والارض سبحان الله عدد ما هو خالق ومثل ذلك أي مثل ذلك الحمد لله ومثل ذلك لا إله إلا الله ومثل ذلك أي لا حول ولا قوة إلا بالله في كل مرة كذا عدد عدد عدد عدد الجوامع ولم ينهى ولذلك رأينا العلماء الاماثل الأكبر عبر العصور يحتجون بهذين الحديثين على مشروعية السبحة عبر العصور ومن أواخرهم القاضي الإمام المجتهد محمد بن علي الشوكاني صاحب نيل الأوطار اقرأوا نيل الأوطار نيل الأوطار شرح منتقل الأخبار منتقل الأخبار للمجد أبي البركات بن تيمية هو جد بن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليهما جميعا وقد بوب بابا أيها الإخوة باب جوازي عقد التسبيح أي بالأنامل بالأصابع باب جوازي عقد التسبيح وعدي بالحصى والنوى ونحو ذلك بو بالسبحه يعني يجوز ان تفتخر السبحى والشوكاني احتج بالحديثين وباثار اخرى وقال لانه لا فرق لا فرق بين النوى والحصى مفرقا وبين النوى والحصى اذا كان منظوما في نظام وهو المعروف بالسبحه قاليش الفرق ما في اي فرق وهذا يعني كلام مقبول جدا يسير في هي العلماء عبر العصور رضوان الله تعالى عليهم حتى من المعاصرين الذين يعني أيها الإخوة لا تسهلون في شؤون البدع والمحدثات لا تسهلون قالوا السبحة ليست من البدع السبحة شأن عادي لا عبادي من هم؟ الشيخ المرحوم عبد العزيز بن عبد الله ابن باز مفتى المملكة السعودية قال هذا شأن عادي وليس شأن عباديا نعم قالوا عخدوا التسبيح والأذكار بالانام الافضل لورود ذلك في السنة ولأنهن مستنطقات لحديث أبي داود والترمذي عن يسيرة يسيرة بالتصغير إحدى المهاجرات للاسف تجد في بعض الكتب مصرة يسير يسيرة مصغرة يسيرة إحدى المهاجرات قالت قال رسول الله للنساء مرة بالنساء فقالهن سبحن وهللن وقدسن ولا تغفلنا عن الذكر فتنسين الرحمه الله اكبر النبي يقول هذا لا تغفلنا عن ذكر الله فتنسين الرحمه اي سبل الرحمه وطرق الرحمه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجاه من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين هي الغفله الغفله عن ذكر الله الذي لا يذكر الله دائما وفي كل احواله رجل غافل القران يقول هذا لخيرة خلق الله والرسول يقول هذا للنسوه المؤمنات الصالحات الصحابيات سبحنا وقدسنا وهللنا ها؟ ولا تغفلنا عن الذكر فتنسينا الرحمه واعقدنا بالانامل قال تردنا احصاء العدد بالانامل ها ثلاثين ثلاثه ثلاثين ها؟ ها هذا 100 الى اخره بالانامل واعقدنا بالانامل فانهن مستنطقات يوم القيامه تشهد قد يقول قائل والأرض مستنطقه صحيح والسجادة التي تصل عليها مستنطقه والله صحيح والثوب الذي صليت فيه مستنطق والله صحيح وكل شيء مستنطق وسيشهد لك أو عليك بأن ربك أوحى لها ها؟ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تحدث تقول يا رب فلان ركع علي كذا وكذا ركع يا رب فلان بكى علي هنا وهنا ساحت وانداحت دموعه هنا تشهد لك يوم القيامة السبحه ايضا ستشهد لك طبعا كل شيء سيشهد لك ما في كلام والثوب سيشهد لك بإذن الله تعالى لكن أيها الإخوانة تساءل مع العلماء والصلحاء ثلاثة ثلاثين وتسعة وتسعين ومئة يمكن تضبط بالأنابل شيء سهل جدا نفعل هذا وهذا أفضل أفضل من السبحة لكن ألف و ألفان و عشرة و ثلاثون و بعض الصالحين كيف تضبط بالأنابل ستلهيك عن إيه عن الحضور في الذكر وستخطر ولذلك الأفضل قال بعض المحققين الأفضل إذا كثرت الأعداد أن تتخذ السبحة أفضل من أنامل لماذا لتحضر في الذكر يحضر قلبك وموضوعي الضبط خلاص الحمد لله في الآن حتى السبحة الإلكترونية كذا ها يعني ميكانيكية عفوا مش الإلكترو وفي بعضها الإلكترونية ديجيتال دي دي دي دي دي يعني أحسن ما في مشكلة المهم أن تحضر في الذكر مع الله تبارك وتعالى ها لا تتشاغل بالضبط كم وتكتب وترسم لا لا لا, لا. أذكر أحضر ها وأحضر قلبك وهذا اجتهاد ممتاز جدا قاله الإمام ابن علان رحمه الله الصديقي الشافعي شارح الأذكار وشارح رياض الصالحين والمؤلف المشهور الفقير متوفى سنة 1057 الهجرة في القرن الحدي عشر وله كتاب اسمه إيقاد المصابيح أيها الإخوة في اتخاذ المسابيح عن السبحة كتاب عن السبحة أطول من كتاب السبكي والإمام عبد الحي اللكنوي رضوان الله تعالى عليه متوفى أو في أول قرن الرابع عشر الهجر، الهجرة 1314 الهجرة له كتاب عظيم جدا أنصح بقراءته. اسمه نزهة الفكر في سبحة الذكر عن السبحة المسبحة آه. كتاب اسمه نزهة الفكر في سبحة الذكر استحسنها جدا وذكر فضائلها أيها الإخوة ومزاياها واستدل لها بأشياء كثيرة على سنة العلماء الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فالشيخ ابن باز المقصود والشاهد في الحديث أنه لم يعدها بدعة قال هي من الأمور العادية عودوا إلى فتاوى اللجنة الدائمة كان يرأسها في وقت الشيخ العلماء ابن باز رحمة الله تعالى عليه قال هذا مسألة عادية المسألة العبادية الذكر نفسه أما كيف تضبطه هذه مسألة عادية الآن نحن نرفع النداء لصلاة الجمعة مثلا وللصلاوات كلها نرفعه بالميكروفون أليس كذلك؟ بعضهم يرفعه يرفعوا حتى بطريقة إلكترونية شيء يعذن جاهز لا بأس آه. وان كان الأفضل إيه؟ بصوت إنسان حي لكن نبلغه للناس بالمايكروفون وليس بالصوت المجرد ولا في جرة مكسورة أو ما إلى ذلك يجوز هذا شأن دنيوي تقني فني الشأن التعبدي الأذان نفسه وكلمات الأذان لا تقول لي هذه بضعة لم يكن رسول الصحابة يرفعونه لداء بالمايكروفون والأجزة الحديثة هذا شأن دنيوي لا علاقه له وسيلة شأن وسلي وسيلة شأن وسلي آه النسبة إلى وسيلة ووسلي وليس وسيلي غلط هذا فعيل فعلي شأن وسلي والتعبد هو أي النداء نذهب إلى بالطائرات الآن وبالسيارات وليس على الجمال والبغال يجوز هذا شأن وسيلة لذلك قال إيه العلماء في اللجنة الدائمة في المملكة السعودية قالوا لأنها وسيلة لا مقصد السبحة وسيلة لا مقصد كيف تقول لي بدعة بدعة ايه طبع بعض الناس حكم ببدعيتها الاسف الشديد له ذلك لكن ليس له أن يشن على الناس وأن يقول أنتم مبتدعه إذا كنا مبتدعه فمشائخ الاسلام وهم بالمئين استحبوا السبحة أيها الإخوة استحبوها وندبوا إليها واستحسنوها واتخذوها ومن أنفلهم على الإطلاق شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وكان له سبحة صاحب فتح الباري اتخذ السبحة مش فقط الشعران والسيوت كذا ابدا وانما الحافظ ابن حجر شيخ المشايخ رضوان الله تعالى عليه احب لاخواننا ايها الاخوه ان يرفقوا بنا وبالامه وان يتعلموا ان يعلمون التواضع لا تاتي تشدد على الناس وتاخذ قولا مرجوحا وشاذا ولا دليل عليه وتريد ان تلزم به الامه واحيانا مثل هذه المساله مساله التسابيح والمسابح وان تحرمها من ايه من خير كثير تسال عنه يوم القيامه لماذا حرمت الأمم من هذا الخير الكثير؟ تتنطع وتتشدد وتتغمق في المسائل نعم بعض العلامة كما قلنا قالوا لا يحب أن اذكر أسماءهم حتى لا يصل الظن بهم من بعض الناس انفعالا لا لكن لهم ذلك هذا اجتهادهم وهم قلة وهم قلة الكثره الكاثره على استحسان المسبحه بفضل الله تبارك وتعالى الإمام سحنون طبعا بالضم أو بالفتح سحنون أو سحنون يسم طائر ببلاد المغرب معروف بشدة اليخظة سمي بهذا الإمام الجليل فقيه أهل المغرب قيل ليس بين مالك وسحنون من هو أفقه من, إيه؟ من سحنون ولا عبد الرحمن ابن القاسم وهو شيخه ولا عبد الله ابن وهب وهو شيخه ولا أشهب وهو شيخه تتلمذ لهم وصار نظيرا لهم بل تفوق عليهم لذلك قيل ليس بين مالك وبين سحنون من هو أفقه من سحنون أفقه من أساتيره رضي الله عنه وارضاهم أجمعين وكان رجل عابدا وكان قاضيا وهو صاحب المدونة المدون لسحنون قصته معروفة كان يحضر مجلس علمه من العباد يأتونه من أنحاء الدنيا وأسقاعها أكثر من طلاب العلم لأنه كان عابدا قبل أن يكون عالما وكان رجل متعلها صالحا ربانيا رضوان الله تعالى عليه وقيل لم يبارك لعالم أو لأحد في أصحابه بعد رسول الله ما بورك لسحنون ولا للصحابة أكثر رجل الألوف أخذوا عنه قالوا كانوا بالبلاد أصحابه أئمة صاروا أئمة ليس علماء عاديين أئمة الذين تخرجوا بسحنون وهذا لبركته وصدقه رضوان الله تعالى عليه يقول أحد تلاميذه دخلت على سحنون شيخنا وإمامنا وإذا به وقد علق تسابيح فيه في عنقه يسبح بها حط في الرسول هيك علقه ويسبح بها سحنون قل له انت مبتدع انت لا تفهم السنه قل له هذا قل هذا لفقيه اهل المغرب لشيخ الاسلام في وقته لامام الائمه رضي الله تعالى عنه وارضاه وقل هذا لابن حجر ولامثال هؤلاء آه. هكذا آه. يسبح بها رضوان الله تعالى عليه آه. بعض الناس يقول لو كان فيها إيه؟ خير لو كان فيها خير ما تركها رسول الله رسول الله لم يكن له مسبحه واما ما يزعمه بعض الناس ان الرسول خلف في تركته تسعه اشياء ومن ضمنها المسبحة فغير صحيح كما قال صاحب الترتيب الاداريه عبد الحي الكتاني غير صحيح ان الرسول خلف مسبحة غير صحيح الرسول لم يتخذ مسبحة اه خرزا في نظام الصحابه فعلوا ذلك ايها الاخوه لكن من غير نظام الام علي عليه السلام اه ابو هريره رضوان الله عليه ابو الدرداء ابو سعيد الخدري ايها الاخوه سعد بن ابي وقاص أبو صفية أحد موايا رسول الله أبو صفية مولى رسول الله كان يتخذ هذا جويرية بنت الحارث أم المؤمنين كانت تسبح بالنوى والحصى وصفية والمرأة في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجوا أهل السنن وغيرهم هذه آثار ثمانية تقريبا يمكن أن تقفوا عليها مفصلة في بعض كتب السنن كأبي داوود والترمذي وأحفن في مصنف ابن أبي شيبة تقفون على كل هذه الآثار على كل هذه الآثار روى أبو داود في سننه عن رجل منطفاوة من قبيلة الطفاوة قال تثويت أبا هريرة بالمدينة ما معنى تثويته نزلت عليه ضيفه حللت عليه ضيفا لغة. لغة جميلة تثويت أبا هريرة بالمدينة المنورة فلم أجد احدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا اي في العبادة ولا أقوم على ضيف منه. طبعا يقول لم أجد هذا لينفي إيه أه؟ أن هناك من هم كذلك لكن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود آه قال ورأيته يجلس على سرير له وعنده كيس ملأه بالنوى ملأه بالنوى يسبح بها سبحان الله يرمي نوى الأرض حتى إذا أنفدها وجرية سوداء تجلس تحت السرير جلسة حتى إذا أنفذ ما في الكيس من النوى أيها الإخوة دفعه إليها رمى بالكيس فجمعته أي النوى في الكيس فأعادته إليه وهكذا ورد طويل جدا جدا الله أعلم كم ألف مرة أبو غريرة قيل كان لا ينام حتى يسبح ثنتي عشرة ألف مرة هذا قبل النوم أبو غريرة هذا ورده رضو الله عليه قبل النوم ماهر ألف يا حسرة على أمثالنا يا حسرة أضعنا العمر سبهل لا ولسنا اصحاب رسول الله ولم نجاهد جهادهم ولم نتطوع برؤيته ومع ذلك نحن ما شاء الله مستغنون عنا نعمل للعباده نفعل لماذا نتعب انفسنا هذا التعب كان نحسن منهم ما شاء الله علينا نحن مش محتاجين لحسنات هم كانوا محتاجينها نحن لا نحتاجه مساكين نحن نسال الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته الجواب عن اعتراض وشبهات لو كان فيه خير ما تركه الرسول في الخطبة الثانيه أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم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 عدم الفعل ليس بدليل كون النبي لم يفعل شيئا هذا ليس دليلا على عدم مشروعيه هذا الشيء هل جمع النبي القران في مصحف واحد لم يفعل فعله ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ها هل عممه على الامصار لم يفعل فعله عثمان رضي الله تعالى عنه وهذا من افضل ما فعل هؤلاء على الاطلاق والا لربما ضاع المصحف بطريقه او باخرى ها ولم يتيسر كما هو ميسر الآن بفضل الله تبارك وتعالى أشياء كثيرة فعلها الصحابة ولم يفعلها الرسول عدم الفعل ليس بديل هذه المسألة من مسائل الفقه والأصول تسمى بمسألة الترك مسألة الترك أنا سأعطيك خلاصة تحقيق المحققين فيها إن شاء الله ربما في دقيقتين الذي يتركه رسول الله قد يتركه لأسباب وبواعث كثيرة قد يتركه لسبب جبلي ونفور طبعي ونفور كما ترك أكل لحم الضب يؤتى به فلا يبسط يده إليه فسؤل أهو حرام تركه قد تقول ترىه إذن حرام آه. فقال لا ليس بحرام ولكنه لم يعرف بأرض قومي فأجدوني نفسي تعافه فأجدوني نفسي تعافه إذن لسبب إيه جبلي طبيعي وهل ياكل الصحابة أكل وخالد أكل أمامه بعد ذلك ابن وليد قال ما في مشكلة أنا تركته لسبب جبلي. فالترك قد يكون لهذا السبب واحد ثلين قد يكون ترك شيئا مما هو مفروض حتى أو مستحب لساهو أو نسيان وهو هنا ليس قدوة لا لا نتنسى نقول الرسول نسي نحن نتناسى، نترك ما ترك عمر من الصلاة مثلا أو من القرآن لا يجوز كما سهى في إحدى صلاتي العشي الظهو العصر فإي فسلم على رأس ركعتين حديث الخرباق بن عمرو المعروف بحديث ذي اليدين حديث ذي اليدين الذي أفرد بالتصنيف هنا لا حجة في الترك لا حجة في الترك ثلاثة أيها الإخوة قد يكون تركه مخافة أن يفرض على أمته مع أنه في ذاته مستحب وطيب كما ترك التجميع بالناس في صلاة القيام من رمضان صلى بهم أول ليلة ثاني ليلة ثالثين اجتمعوا إليه فلم يخرج إليهم أيها الإخوة إلى الفجر ثم أخبرهم قال خشيت أن تفرض عليكم وإلا التجميع في التجميع رمضان والأمة تفعله طرا بفضل الله عبر القرون من أحب الأعمال أه؟ إلى الله تبارك وتعالى من الذي فعله بعد ذلك عمر بن الخطاب جمعهم على إمام واحد أيها الاخوه وقال نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه قال هذه بدعة مستحسنة بدعة حسنة إذن الترك قد يكون لماذا خشة أن يفرض على أمته أمر رابعا النبي قد يترك شيئا مخافه الفتنة درعا للفتنة كما ترك هدم البيت المكرم المشرف أيها الإخوة وإعادة بنائه أي ترك إعادة بنائه على أساس إبراهيم أي على قواعد إبراهيم مخافة أن يفتن بعض الناس من الذين دخلوا الإسلام حديثا حدثاني العهد بالإسلام أيها الإخوة فتركه والحديث في الصحيحين عن عم الممين عائشة رضو الله عليها أخيرا أيها الإخوة قد يكون تركه عليه الصلاة وأضره السلام لأمر من الأمور لسبب يخصه ولا قدوة فيه كما كان لا, لا تعاطى بعض المأكولات أيها الإخوة يقول إني أناجي أنا أردت أن أكلم الملائكة أكلم جبريل آه أنت تناجي نحن نناجي فهذا يخصه لا قدوة أيها الإخوة أي في الخصائص لا قدوة في الخصائص ثابتة لرسول الله هذه مسألة الترك إذا تأملتم في هذه الانحاء الخمسة لمسألة الترك استخلصتم القاعدة الصحيحة أصولياً ووقفتم على مدى الغلط الذي الذي يتورط فيه بعض الفقهاء المعاصرين بقولهم هذا ليس مما فعله الرسول أو فعله الصحابة والسلف فهذا بدعة سيئة غير صحيح هذه طريقة بالتفقه رث وبالي جدا لا يمكن يتورط فيها فقيه وعصول حاذق يفهم ما هو الفقه وطريقة الاستنباط والاجتهاد إذا تركه الرسول فهو بدعة سيئة هذا كلام فارغ لم يقل به أحد من العلماء المحققين إذن مسألة الترك أيها الاخوه خلاصتها في جملة واحدة ما تركه الرسول باستثناء ما تركه سهوا ونسيانا كما نبهت ما تركه قصارى دلالته أنه يدل على جواز تركه أما أنه يجب أن يترك أو ربما يكون مستحبا أن يفعل أو غير ذلك فهذا الحكم يؤخذ من أدلة أخرى لا من مجرد الترك هل فهمتم؟ لا من مجرد الترك على كل حال العلامة المعاصر وتفل رحمة الله عبد الله ابن الصديق الغماري رضوان الله تعالى عليه إرسالة لطيفة جدا وقوية ودقيقة محققة أسماها أو عنوانها حسن التفهم والدرك لمسألة الترك يمكن أن تعود إليها تتفقه مزيد تفقه في هذه المسألة نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل اللهم أوزعنا شكر نعمتك وألهمنا ذكرك اللهم الهمنا ذكرك واجعلنا من الذاكرين لك بالبكر والاصائل وفي كل اوقاتنا وعلى جميع انحائنا واحوالنا حتى ترضى يا ربنا يا اله يا كريم يا رب العالمين ربنا ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا وارحمنا بترك المعاصي أبداً ما أبقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أسرفنا وما جانينا على أنفسنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجهزهم الحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا واغفر اللهم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسلوه من أفضاله يلقف وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله